اللهم NurulNetir, Jet segue Ehlinlerinineoroğlu, ise hiz forcé Deus respuestağional Ve seeds arta semester spreads O其實 isterses lot since the gospel ispağd tatetin taibatın, gabilatın, saipatın, feibatın ve abkarın. Ya ayetlerin, amanu, quu amfusakum ve ahliyikum nara. Quu amfusakum ve ahliyikum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 yakulun Rabbana atminlana nurna vurfilana inneka alla koll şeyin kadir ya ay yehanbiy jahid al kuffar ve al manafiqin wa gluz alayhim wa mawahum